حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقدف في قلوبهم الرعب يخربون بيوته وبأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا كَتَبَ الله عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ عَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا الله وَرَسُولَهُ وَمَنْ يُشَاقّْ اللَّهَ فَإِنَّ الله شَدِيدُ الْعِقَابِ مَا قَطَعْتُمْ مِن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلْيُخْزِ الْفَاسِقِينَ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ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 والَّذينتَبَووُدَّارَ وَّمَانَ مِن قَبِلِهِم يُحِبّونَ مَنْ هَاجرَرَ إلَم يُحِبّونَ مَنْ هَاجرَرَ إلَهِم وَلَا يَجدونَ فِي صُدُورم حاجَةَم مَِّا أُتُ وَيُؤْثِرونَ عَن أَفُسِهِم وَلَوْكَانَ بِمْ خَصَصه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 نصروهم لا يولن الادبر ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبتا في صدورهم من الله ذلك بانه بقوم لا يفقهون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 هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر